أما بعد فهذه ليلة الثلاثاء الموافقة للتاسع من شهر صفر لعام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافقة للثالث من شهر يناير لعام اثنى عشر وألفين للميلاد وأقول أولاً وقبل كل شيء حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وبارك الله في هذه الخطوات وجعلها في موازين الحسنات وانبه أحبتي إلى أمر مهم جداً تعلمون أحبتي يرحمني الله وإياكم في الدنيا والآخرة أن في شريعتنا ومن فضل ربنا علينا أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها وقد جعل الله لنا من فضله ورحمته ولطفه بنا مواسم للخيرات فيأتي بعد عدة ايام يسيرات انتصاف الشهر العربي الشهر القمري وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم بصيام هذه الايام وهي ما تعرف بايام البيض حد يعرف ليه سميت بايام البيض أحسنتم هذا ظن فيكم سنتم أحسنتم قالوا لأن القمر يبيض ليالي هذه الأيام القمر يبيض ليالي هذه الأيام تعلمون أن القمر يكون إيه في مرحلة البدر يقول أدمار أربعتاشر طيب و تعلمون ما يحدث في عمليه الجزر وال... والمد والجزر في البحر صحيح فايضا القمر يؤثر في دم الانسان فيحدث او يحدث هيجانا في دم الانسان فاذا ثار الدم اصبح الانسان في أقصى درجات غريزته الجنسية ولكي تطفئ هذه الغريزة حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكسر هذه الغريزة وهي صيام ثلاثة أيام كما ورد عن أبي هريرة بذر غيرهما أوصاني خليلي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بصيام هذه الايام مما اوصى بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون الحسنة بعشر امثالها يبقى اليوم بكام بعشره يبقى اللي صوم ثلاثه ايام يبقى, يبقى ايه صام الشهر كله اللي دوم عليهم كل شهر لكن نصيبه طول عمره اللي دوم عليهم كل شهر طيب أصام إيه طول عمره صيام الظهر وصيام الظهر كما أخبر ربيس سلم يذهب وحر الصدر صحيح هنشوف يرضى عليه صيام الظهر يذهب وحر الصدر صح لا ده انتوا اللي تقولوا بقى مش كل حاجه انا اقولها ما لازم نكون احنا الاثنين مع بعض نشتغل فابحثوها أه؟ نعم يعني اللي صوم 3 ايام من كل شهر ده بيصوم الظهر كله فاللي صومهم ده يذهب وحر الصدر لا مش كل حاجه انا ابحثوها طيب خلاص فاحث نفسي واخواني بأن نصوم هذه الأيام الثلاثة أيام البيض وهي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري طيب وده توفي يوم ايه الثلاث تسعة الاربع عشرة خميس حد عشر الجمعة سبت وحد واثنين وهنيالك عم هتصوم الاثنين ها اللي يصوم بنيت الاثنين والخميس يعني يؤجر بنيت صام الاثنين ويؤجر بنيت أيام البيض طيب طيب كنا توقفنا في اللقاء الماضي في الكلام عن وسائل التدبر إلى النقطة كم السادسة نكمل بمشيئة الله في هذه الليلة فالنقطة السابعة صدق الرغبة في الانتفاع بما لسور القرآن من فضائل صدق الرغبة في الانتفاع بما لصور القرآن من فضائل في صور كثيرة ورد فيها, ورد فيها فضائل وبذلك ما أخبرتكم به في اللقاء الماضي عن صورة الإخلاص وان الذي يقراها عشر مرات يعمل ايه يبنى له بيت في الجنة أو يبنى له قصر في الجنة طيب ايضا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين ايوه نقولها ثاني رؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن وحددها ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر لها سورة إيه صورة تبارك الذي بيده الملك طيب فهذه الصورة شفعت إيه؟ لرجل حتى غفر لها فأوصي نفسي واحبتي بحفظ هذه الصورة والمداومه على قراءتها وخاصة أن الذي يقرأها قبل أن ينام كل ليلة أيضا له مزيد فضل مع صورة السجدة طيب أقول صوره صوره ايه تبارك فين الرجل بتاع اللغه العربيه اللي من مني السنه المره راح لا كان في اخ مدرس لغه عربيه موجود خلص بلاش اسالك هسأل واحد تاني غيره عشان مازعلش تبارك اسم ولا فعل يا اخوان تبارك اسم ولا فعل فعل لا حول ولا قوه بالله انا لله نرجع اسم انا لله وانه <تصفيق> شوف انت <تصفيق> لا شوف انتم <تصفيق> شوف انتم <تصفيق> <تصفيق> الله مستعى طيب قال ابو الوليد الباجي قوله ان تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها قيل معناه تجادل عنه في القبر روى زاد ان ابن مسعود قال هي المانعة تمنع من عذاب القبر إذا توفي الرجل يؤتى من قبل رجليه فتقول لرجله إنه لا سبيل لكم على ما قبلي إنه قد وعى بي سورة الملك ويؤتى من قبل رأسه فيقول والله لا سبيل لكم على ما قبلي إنه كان يقرأ في سورة الملك قال وهي في التوراة مكتوبة سورة الملك ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطنب وقوله فيقول بطنه وهي في سورة الملك يحتمل أنه يريد به باطن ظهره فيدخل فيه الصدر وغيره لأن الصدر هو الذي حوى السورة وهو نحو قول الرأس إنه قد قرأ في سورة الملك وإنما قرأها بالفم لكنه من جملة الرأس بعدما سمعنا عن فضل سورة من سورة القرآن افلا يجدر بمن كان ذلك وصفه وتلك ثمرته أن نتدبره بلى وأيما ما كان فإذا كانت الرغبة في الانتفاع صادقة دفعت إلى التدبر والعمل لزاما ثامنا اختيار الوقت والمكان المناسبين لقراءة بما يعين على حضور القلب وصفاء الذهن فوالله ما أحلاها وما ألذها قراءة الإمام في صلاة الفجر وقران الفجر إن, قل ان قران الفجر كان مشهودا حتى انه ليحمل العبد هم الخروج من تلك النعمه العظيمه التي لا تضاهيها نعمه والتي تستوجب من العبد الشكر عليها اذ حرمها الكثيرون أما الذي لا يعطى القرآن أو لا يعطي القرآن إلا فضل وقته في الوقت الضائع ولا لما يفضى ولا فقط الفراغ ولحظات الترقب والانتظار فجدير ألا تخلص إلى قلبه كثير من معانيه تاسعا حفظ ما تيسر من القرآن فإن من كانت الآيات في صدره سهل عليه الإكثار من تأملها وتدبرها وقد قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وبنصفة امه محمد صلى الله عليه وسلم عند الأمم المتقدمة أناجيلهم في صدورهم أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها والحفظ يساعد على جمع القلب على التدبر ويساعد على القراءة في كل الأحوال فحري أن نعتني به عاشرا تكرار الآيات المقرؤة والتفكر في دلالاتها وسياقها فعلى القارئ أن يقف أمام الآية التي يقرها وقفة متأمية ثم يلقي نظرة تفصيلية في سياق الآية فإن هذا أدعى لتقليب الفكر والنظر فيها من المرور عليها مرة واحدة والانتقال لما بعدها قال ابن القيم يرحمه الله تعالى في كتابه القيم مفتاح دار السعادة قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن الحد عشر استماع القرآن من غيره فعن ابن سعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب من واحد ثاني يقرأ عليه القرآن يقول سعود قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فاني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك وفي الرواية قال حسبك يقول ابن سعد فنظرت اليه فاذا عيناه تذرفان ونأخذ من هذا بعد الخشوع لآيات القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن امسك أمسك أو قاله حسبك ما لش إيه ما صدق الله العظيم طيب فلم يقل صدق الله العظيم هل موجود في القرآن في المصحف الذي بين أيديكم مكتوب صدق الله العظيم هل ورد هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صدق الله العظيم هل ورد هذا عن الصحابة أو عن التابعين أو عن سلفنا الصالح فلين تقولوهم مش أقولك يعني اللي بيقولها بتقولها ليه؟ طيب معروف إن الله أصدق ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث ولكن يسوه سلم الذي أمرنا باتباعه وهو أعلم وأفهم من كل الناس القرآن لم يقل هذه الجملة بعد القراءة فالذي يقولها لم يقولها طيب ثاني عشر القراءة المتمهلة المترسلة القراءة المتمهلة المترسلة قال تعالى وَرَدْتِي قُرْآنَ تَرْتِيلًا قال ابن كثير في تفسيرها أي اقرأه على تمهل فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره الثالث عشر الاجتهاد في التحلي بالخلق القرآني الاجتهاد في التحلي بالخلق القرآني ولابد أن ننبه هنا أحبتي على أمر مهم جدا وخطير جدا وللأسف الذي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويخالف خلق القرآن يكون مسبه للإسلام والقرآن والمتزمين عموما أو المستقيمين عموما الناس يقول هو دواء اللي حفظ القرآن هو دواء اللي عمل لي فيا شيخ و... وعمل لي إمام وعمل لي سنة وعمل لي وعمل لي فالذي يقرأ القرآن ويحفظ القران ويخالف عمله قوله سب للقران واهل القران فبرجاء من احبتي وانصح نفسي اولا قبل اخواني ان نلتزم بالخلق القراني لما سئلت عائشه رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت كان خلقه القران كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم والعمل على الاعتمار بما ورد فيه من الأوامر والانتهاء عما ورد فيه من الزواجر وحمل النفس على ذلك فكثير من الأخلاق الفاضلة إنما تكون بتعويد النفس عليها ومجاهدتها حتى تعتاد ذلك وهذا امر مهم ينبغي ان نتفطن له فبعض الناس يظن انه بفتحه للمصحف وجلوسه امامه سينبعث منه شعاع سحري يغير حاله وليس كذلك بل لابد من المجاهده وحمل النفس على التزام كتاب الله تعالى فإن فعلنا ذلك فلنبشر بالعاقبة فقد قال تعالى والذين جاهدوا فينا فلو دهم جاهدة إلا يحصل لهم لنهدينهم سبلنا الرابع عشر الاستناد في فهم معاني القرآن على أحد التفاسير الاستناد في فهم معاني القرآن على أحد التفاسير ويسترد على تفاسير ليست فيها آراء المتكلمين أو مذاهب مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة طيب وللأسف أكثر التفاسير مخالفة لمذهب أو لعقيدة أهل السنة والجماعة أكثر التفاسير وإنما يسلم منها القليل فمن أهم التفاسير وأعلاها التي على مذهب أهل السنة والجماعة تفسير ابن جرير الطبري كل التفاسير بعده عيال عليه تفسير الطبري وابن كثير أيضا على مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة واضح وهناك عديد والكثير من التفاسير مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ومن ذلك تفسير القرطبي فإنه أشعري والزمخشري الكشاف فإنه معتزلي والصابوني أيضا يؤول الصفات وحتى ما بين أيديكم التفسير الميسره كتفسير الجلالين أيضا يؤول الصفات واضح وسيد قطب فيه خطا وخلل كبير في العقيده فانه يقول بالاتحاد والحلول نعم تفجير السعدي لا طيب طيب ايه ثاني ها لا الشعراوي ايضا اخذ من المعتزل الكشاف في طيب ها حد نعم ما اعلم التفسير نعم لا تفسير سعد طيب أي طنطاوي, طنطاوي. في طنطاويين <تصفيق> لا بيقول الله في في طنطاويين في واحد ده الجواهر طيب هذا تفسير كبير هذا جمع كل شيء للتفسير تفسير عن المخترعات العلمية والحاجات دي طيب أما تفسير محمد سيد طنطاوي فتفسيره ممتاز لأنه كان قبل أن يعتلي المنصب فلما اعتلى المنصب غاير ما كان يقول في تفسيره طيب الا انه اشعري اول الصفات نعم الازهر عموما اول الصفات هم اشعره الغزالي من في تفسير الغزالي ما ادري على العموم الغزالي القديم ابو حامد الغزالي عنده شطحات والجديد محمد الغزالي كان يذهب مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح وغيرها طيب خلاص ايسا بالتفسير البقرة طيب ما اعرفه طيب فاقول لو انه اخذ تفسير ميسر كتفسير ابن كثير او السعدي او الجزائري يبدأ به فانه طيب ان شاء الله وكذلك زبدة التفسير للاشقر وعمدة التفسير لشاكر وهو ملخص او مهذب من ابن كثير طيب او تفسير ميسره التي التزم اهلها او مصنفوها بمذهب اهل السنه والجماعه وكذلك اضواء البيان للشنقيطي من اروع ما كتب في تفسير القران بالقران وهو على مذهب اهل السنه والجماعه نعم باول الصفات يعني مثلا يقول اليد لله عز وجل بمعنى القدره او بمعنى النعمه فلا يثبت لله صفات معينه يثبت بعض الصفات ويؤول بعض الصفات الاخرى طيب خامس عشر استغلال الاوقات السانحه في القراءه والتدبر استغلال الاوقات السانحه في القراءه والتدبر مع أهمية ترتيب وقت للقراءة ومع أهمية مراعاة الوقت المناسب والمكان الملائم أما إذا وجد قلبه مشغولا فليشتغل بما هو أنفع له وأخف على نفسه من الذكر والدعاء والمطالعه نعم نعم أقول عشر استغلال الأوقات السانحة في القراءة والتدبر يعني يراعي الأوقات الوقت المناسب والمكان المناسب فإذا وجد قلبه مشغولا فليشتغل بما هو أنفع له وأخف على نفسه من الذكر أو الدعاء لا إله إلا الله السادس عشر التدرج والتدريب على التدبر فقد يبدأ بتدبر آية يحاول أن يقف معها يتفهم دلالاتها وينظر أين هو منها ثم بعد الآية آيات ثم سوره وهكذا فالتدرب على التدبر مهم جداً بخاصه إذا كان تحت إشراف معلم يحسن التدبر فيعرض له ما توصل إليه من تدبره في المعاني فيقوم المعلم ويصوب ما استنبطه الطالب حتى يكون من المتدبرين على أصول صحيحة معتبره سابع عشر التدارس مع زملائه وهو الأخير التدارس مع زملائه فتدارس القرآن مع الزملاء وبحث الفوائد كما أفعل معكم نبحث الفوائد سويا وما خلص إليه المرء جراء التدبر كتدارس العلم يفتح الآفاق ويثري ملكة التدبر ويصحح الخطأ ولعل هذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم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 يفهم من هذا الحديث فالمدارسة من أهم أسباب تنمية ملكة التدبر على أصول صحيحة والقرين يتأثر بالقرين ويقتني به فأنصح نفسي وأحبتي أن نختار الرفقة الرفقة التي تعينك على مدارسه القران علما وعملا وعقلا وتدبرا وتعينك على العمل بهذا القران وكما يقال الصاحب ساحب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل نعم أفكرنا أقول أسئلة بتجينا أسئلة أخوانا لكن الانشغال الوقت وكذا أفكرنا أجيب على الأسئلة اللي أنت عايزينها إن شاء الله ندخل في التفسير يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إلى قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون نأخذ هذا المقطع ثم نستأنف مشيئة الله تعالى فصورة المطففين الحديث هنا عن المطففين وعن الفجار والأبرار وعن تصرفات أعداء الإسلام في مجمل الصورة كما سيأتي معنا يريد الاسلام من التاجر المسلم ان يكون صادقا مع الناس امينا عندما يبيع ويشتري من اجل هذا حذر الله تعالى في هذه الصوره الذين يغشون ويعتدون على حقوق الناس وياخذون اموال الناس بالباطل ان التطفيف من ابرز وسائل الغش فان بعض التجار إذا اشترى من الناس أخذ منهم حقه كاملا سواء كان ذلك في الوزن أو في الكيل أو إذا باع هذا التاجر أقول أما إذا باع هذا التاجر شيئا إلى الناس فإنه ينقص من الوزن أو الكيل ولا يعطيهم حقهم كاملا يعني لما بيأ يأخذ يقول للرقيل إيه مطب بميزان لكن لو هو بيبيع يدوب يعني ها يكونوا كفتين متساويتين كده خط حقك لو حد قال له طب الميزان هل تعرف تخضر طب الحقك ما حقك يكون متساوي واضح فلما بياخد غير لما بيعطي وهذا في الوزن وغيره طيب لا إلى الله لقد توعد الله تعالى المطففين بالعذاب الشديد يوم القيامة وبين سبحانه أن هذا الفعل القبيح لا يصدر إلا من أشخاص لا يتوقعون مجيء يوم القيامة فإن الذي يؤمن بأنه سيقف مع الناس جميعا أمام الله الحساب وللجزاء في ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة الذي يؤمن بهذا كله لا يغش الناس لعلمه بأنه سيعاقب على هذا الغش لقد ردع الله وزجر عن هذا الفعل السيئ وذلك عندما بين ان الاعمال السيئه ستكتب في مكان خبيث موحش مخصص لاعمال الكفره والفساق والشياطين وهو سجين ثم يحاسب عليها ولا شك ان التطفيف شيء سيء وقبيح ان الذين لا يؤمنون بيوم الحساب والجزاء لهم عذاب شديد وقد ذكرت الايات بعض صفات هؤلاء المكذبين واول هذه الصفات انهم معتدون على حدود الله وعلى حقوق الناس والصفه الثانيه انهم يكثرون من المعاصي ولهذا لا يتعظون بالقران الكريم ويقولون عنه بانه قصص خياليه وأكاذيب وهذه هي الصفة الثالثة لهم هذه المعاصي الكثيرة غطت على قلوبهم وغرى كما يغطي الدخان الأسود الانيه البيضاء فصارت هذه القلوب خربة لا خير فيها تخيل لو مثلا عندكم متجاز بيهبب طيب وحاطين حل الألمونية عليه الحل الأمونية بعد الطويخ بتبقى شكل ايه اسود صحيح فالدخار الأسود هذا غطى بياض ورونق هذا الإناء كذلك المعاصي تنكت في القلب نكته سوداء نكته سوداء نكته نكتة نكتة نكتة, نكتة سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء, سوداء. لغاية القلب كله ايه عليه طرق كده من السواد هدران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تخيل بقى لما تعالوا هذه الطاقة من السواد زي المراية زمان كانت المراية بتبقى عليها كده شكل الصدى مهببة المرايات كانت تبقى مصدية ما تشوف منها حاجة خالص طيب تيجي تشوف ما تشوفش حاجة كذلك القلب لا يعرف معروفا ولا يمكنه منكرا كما هو الآن حال كثير من من طبع الله على قلوبهم معاش يعرف الحق من الباطل ولا الممكن من المعروف واضح؟ كما قلت لكم نسمع بعض المضلل السياسي أو المخلل السياسي مش عارف ايه الفرق بين المسلم والكافر والنصراني اليهودي ويتعجب اشد العجب لو قولنا النصراني كافر يا سلام كافر طب يقول الكفر هو حرام طب بعد ذلك يقول علي كفاء وبيقول النار مش حرام طيب وبعدين بالشهر اللي قلنا والله ده ربنا وتيجي تقول له يا أخي ما ينفعش تتهنيهم في عيدهم ازاي ما هينوش عيدهم يا عم ده اذا ما هتن وهينوش بعض احنا عندنا ثلاث كنايس في مصر كاثوليك وبروتستانت وارثوذكس مين كفر والله ده كفر بقى ولا بيهنوا بعض في الاعياد العي بل لا يسلمون بعضهم من بعض هتيجي تقول عليا ان انا لو مش كل سنة طيب وانا في صوت طبيعي اقول كل كل سنه وال يعني أنا بعتقد ان عيد القيامة المجيد صح وصواب وحق يعني الله عز وجل مات ها يعني صلب وقتل ودفن وقامت قيامته وانا اقول له ايه كرستان طيب عيد القيامة المجيد ها له مسلم يعني انت بتعترف وبتوقن وبتهنيه ان الرب مات واتقتل ودفن وقامت و... قيامته طب مين اللي كان يحكم العالم لما الرب مات ودفن التلات تيول بيقولوا عليه ندوه ونش دابل حاجات دلنا نش في دي المهم. بنقول إيه؟ طيب استغفر الله استغفر الله فنقول هذه المعاصي الكثيرة غطت على قلوبهم كما يغطي الدخان الأسود الأنيه البيضاء فصارت هذه القلوب خربة لا خير فيها هؤلاء الكفرة لم يتمتعوا بنعمة النظر إلى الله تعالى يوم القيامة كما تمتع بهذه النعمة العظيمة أهل الجنة لأن هؤلاء كفر سيدخلون النار يحترقون بنارها وستقول لهم الملائكة عندما يدخلونها إن هذا العذاب الشديد كان بسبب سخريتكم من القرآن الكريم وتكذيبكم بيوم القيامة وبسبب أعمالكم السيئة نستفيد من هذه الآيات أن التلاعب بالميزان والمكيال غش والرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا أيضا يحرص الإسلام على أن تكون العلاقة بين المسلمين بعيدة عن الخداع أيضا الإيمان بيوم القيامة يبعد الإنسان عن المعاصي أيضا تكتب أعمال الكفار والعصاه في مكان خبيث يناسبها سجين أما المعاصي أيضا نأخذ أن المعاصي تفسد القلب كما جاء في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت نأخذ أخيرا من هذه الجملة من الآيات انه لن يرى الكافرون ربهم يوم القيامه عقابا لهم على كفرهم ذاقوا هذه الفائده من اي ايه تفضل احسنت بارك الله فيه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الله الكفار يحجبوا. يبقى المؤمن ايه لا يحجبوا. يفوزون بهذه النعمه العظيمه انهم لا يحجبوا عن رؤيه الله عز وجل طيب ازاي تبتقول بتقول ان ربنا هيتشاف يوم القيامه وربنا بيقول لا تدركه الابصار يعني ايه يا اخوان ها احسنت جوز احسنت طيب جوز تاني ايش دعوه الكلام ده لكنيش في السياسة طيب أقول أنت الآن ترى الشمس كذاب احنا بالليل <تصفيق> أقول تقول الإنسان مثلا إذا كنا في رابعة النهار في وسط عند وقت الظهر أنت شايف الشمس لك اه شايفها طيب هل تدرك الشمس يعني تحيط بها من كل ناحية ابدا فالنظر غير ايه غير ادراك طيب ومن ادله على اننا نرى الله عز وجل ما ورد في سوره الايه القيامه وجولهم اذن ايه ناظره الى ربها ناظره إيه واحد يقول لك لا تعالى ناظره ايه ده ناظره يعني منتظره هو ده التاويل يا عم الشيخ ده التاويل طيب يعني ايه يعني منتظره والطول اللغوي الكلام ده مش ناظره يعني منتظره صح بدليل قوله تعالى لما آآ آآ بالقيس قالت قالت ايه نرسل اي بهديه وبعدين ايه فناظره بما يرجع المرسلون يعني ايه ناظره منتظر. يعني منتظره وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظره فوال الله عز وجل صح؟ <تصفيق> اللي يقول صح يرفع ها واحد اللي, اللي يقول مش صح يرفع ايده كتير طب اللي يقوله مش صح بقى يقول مش صح ليه لا لا لا ما نفاشل ال... نعم واحد واحد عشان فضل افهمني الفرق بين ناظره وناظره اتفضل اخي <تصفيق> <تصفيق> <زخل غيان. تصفيق> انا بتكلم على ناظره الى ربها ناظره كلمه ناظره في سوره القيامه هل هي هي فناظره بما يرجع المرسلون ايه الفرق بين دولي معنى اودي قلت لي ناظره بمعنى منتظره ودي ناظره يعني فانظر يا سلام يا سلام شوف الناس بتاعت اللغة المشكله في حرف الجر حرف الايه الجر اللي بيسموه التعدي دي بتتعدى بايه وجوه ليذ الناظره الى ربها ناظره لما يجي معاها الى لما اقول لك ايه انظر الى كذا ما لكش انظر ب كذا صح على ما اسمها صح طيب صح الصواب صح صح دلع على ما ناظره الى هذا النظر بالرؤيه ناظره ب يعني منتظره يا سلام تو صراحه متتتون النهارده جزاكم الله خير طيب ناخذ المقطع الثاني طيب على عموم الذي جمع بين الآيتين قال لا تدركه الأبصار قد تكون في الدنيا لا تدركه الأبصار في الدنيا ولا ينفي هذا النظر في الآخرة ومنهم من قال الإدراك غير النظر وهذا هو الاولى طيب جمع بين هاتين الآيتين الشيخ الشنقيطي في كتابه الرائع دفع, اه اه دفع الإيهام للطرب كلام رائع ورجح هذا أن الإدراك غير الإفسار أو إدراك غير الرؤية أنت ممكن ترى الشيء لكن لا تدرك كنها هو حقيقته طيب فالله عز وجل نراه في الجنة إن شاء الله ولكن لا ندرك كنها هو حقيقته على الوجه اللائق به طيب, طيب نأخذ المقطع الثاني من هذه الصورة يقول تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم حد مع مصحف ناخذ كده فايدة تجويديه وإحنا ماشيين يقول تعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون كلمة هؤلاء هؤلاء دي فيها كمد مد تفضل انت متزوج جوزك الله ولا زوجك الله ها الاثنين زوجك الله يعني رب تتزوج وجوزك الله يعني تجوز الصراط فجوزنا جميعا الله ومن يسمع ها ده بيسموه مد منفصل اولى ده بيسموه مد متصل يظهر هذا جليا في قالوا ان ده بقى منفصل يعني ايه منفصل ومتصل لما يجي حرف مد يجي حرف مد حروف المد اللي هي الواو والالف والياء بشرط ان يسبقها بنتها يعني الالف يسبقها مفتوح والواو يسبقه مضموم والياء يسبقه مكسور طيب او كسره واضح فاذا جاء جاءت هذه الحروف الثلاثه قبلها بناتها يبقى اسمه حرف مد لو جاء بعد هذا الحرف المد همز طيب لو جاء بعد حرف المد همز يبقى نمد طب نمد ايه متصل ومفاصل نشوف لو كان الهمزة دي بعد حرف المد والاثنين في كلمة واحدة ما ينفعش نفصلهم عن بعض يبقى اسمه مد متصل ما ينفعش نفصله طيب زي أولاء ما ينفعش نقول أولاء أو السماء ما ينفعش نقول السماء دي الوحدة دي الوحدة ما ينفعش طيب قالوا إن قالوا ينفع نفصلها عن إن ينفع يبقى ده اسمه وده إيه؟ منفصل طيب لو تبصوا على قالوا إن هتلاقي في عالمة المد حاجة زي الإيه؟ شبه الليه؟ اه أنا بسميها بعلم للطلابي دودة شبه الدودة طيب ليه قلت الدودة؟ فبقول لهم قاعده كل دودة ممدودة تتنساش كل دودة ممدودة فأول ما تشوف شكل الدودة تقبل ايه تمد سواء منفصل ولا متصل ولا أي أول ما تشوف الدودة تعرف انها ايه ممدودة يا سلام طب لو نبص لكلمه الكريمة جاء حرف مد وفيش همز طب ده, آه ده اسمه مد لازم كلمي مثقل مد لازم كلمي مثقل لازم يعني السكون ملازم له وقفا ووصلا أو يلزم مده ومثقل يعني مشدد يجي بعد حرف المد شده طيب وكلمي يعني بيجي في كلمه لأنه ممكن يجي في حرف في حرف مد تاني اسمه مد لازم حرفي مخفف أو مثقل طيب حد يعرف حروف المد اللازم الحرفي المثقل مد لازم حرف مثقل إلا يعرف هون زكر لقيا ها خطأ ها خطأ ها خطأ ها خطأ ها أقول مد لازم حرف مثقل إيه حروفه أبحثوها ولن تجدوها إلا عند طلابي طيب نأخذ الكلام على هذه الآيات فبعد أن بينت الآيات السابقة حال أهل النار تبين هذه الآيات المنزلة العالية التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين لقد تقبل الله تعالى من هؤلاء المتقين أعمالهم الصالحة وسجاها لهم في كتاب كريم حفظه لهم في مكان مرتفع ترعاه الملائكة الكرام وتشهد عليه ويوم القيامه يدخل الله تعالى هؤلاء المتقين الجنة مكافأة لهم على أعمالهم وسيجدون فيها كل ما تتمناه نفوسهم إن أهل الجنة سيجلسون على مقاعد مرتفعة مريحة وستظهر على وجوههم بشائر الفرح والسرور وعلامات الرضا وهم ينظرون إلى جمال الجنة ونعيمها ويتبتعون بما فيها من أشياء لا تخطر على بالهم سيقدم لأهل الجنة شراب لذيذ يخرج من عيونها الرائعة هذا الشراب طعمه لذيذ ورائحته طيبة ليس كالخمر الموجود في الدنيا الذي له رائحة كريمة ونهاية الذي يشربه سيئة نسأل الله لها عين يشرب بها المقربون بها كنا معنا سؤال لماذا منها صح الرجل تقول لغفين عين جمع عين ايه اقول عين جمعه ايه عيون واعين احصنت طيب هل ورد في القران عيون بمعنى العين الباصره جمع يبقى في فرق بين اعين وعيون ايوه ايه الفرق في المعنى ربنا لما أورد كلمة أعين ترى أعي... تدور أعينه أو ترى أعينه طيب دي اللي ايه؟ المقصود بها العين بتاعتنا لنظر البصر لكن العيون آآ زي الأبار والحاجات دي طب ليه؟ إيه الفرق بين أعين وعيون؟ آآ صح؟ احنا عدناش بنسأل ما يعني في نسألون للأسئلة ووش أسئلة؟ الأسئلة في دار القرآن إن شاء الله طيب وهنزل الأسئلة بتاعة بقية الصور في, في اللقاء القادم إن شاء الله طيب أهل الجنة طبعاً أنت استريحته استريحته يا سئلة طيب إن أهل الجنة يستحقون كل هذا النعيم لأنهم صبروا في الدنيا على الأذى والمضايقات التي كانوا يتعرضون لها من الكفار والفاسقين لقد ذكرت هذه آيات بعض التصرفات السيئة التي كانت تصدو عن الكفار والفاسقين كان هؤلاء يسخرون من المسلمين المتقين واضحكون من أعمالهم الحسنة كما كان هؤلاء الكفار والفاسقون إذا مروا من عند المسلمين المتقين يتبادلون نظرات الاستهزاء بينهم ويرجعون إلى أهليهم وأموانهم وهم مسرورون بما فعلوه بالمسلمين وكانوا إذا شاهدوا المسلمين وهم يعملون الخير يقولون لهم أنتم على خطأ وفي ضلال سبحان الله يعني يسخر من المستقيمين والأهل الحق كما يقول مثلا إذا رأى ملتحي يقول له أمان أنت حاطت مأشف وشك ليه الله سمعت هذا حاطت مأشف وشه وقال احدهم وللاسف كان اعمى ولكنه كان أعمى البصر والبصيره فبيكلم احد الاخوه فوضع يده على لحيته قاله ايه الوساخه اللي في وشك دي طيب هل عليه وسلم كان في وجهه ما يقول هذه من سنن الفطره والانبياء كانوا ملتحون ونبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية في أكثر من عشرين حديث بأوامر والأمر للوجوب إلا أن تأتي قارين تصرفه من الوجوب إلى الندب كما هو مقرر في علم أصول الفقه طيب وأمرنا أن نخالف اليهود والنصارى وأن نطلق لحانا وحلق اللحى تشبه بالنساء و من أراد أن يتكلم عن هذه المسألة على الوجوب وغير الوجوب نتكلم فيها إن شاء الله فيأتي هذا ويستهز ويسخر من الذي يطلق لحياته ويصفها بهذه الاوصاف القبيحة أو يأتي لامرأة مستقيمة امتثلت بأم... امتثلت أمر الله عز وجل وارتدت ولبست ما أمرها الله به ويقول دعم لزي الخيمة ده الخيمة تأخذك طيب العمل زي الخيمة أو عمل زي العفريت أو يخلي العيل الصغيرة تجد رف الشرع إيه العوة هو طيب والله يحدث هذا يعني أنا عايشت مثل هذا ورأيته وسمعته يعني الحمد لله من الله عز وجل علينا في هذه الأيام بانتشار النقاب لكن أنا عايشت أياماً كان المنتقبات في هذه البلد يعدون على الاصابع واذكر مره كنت مع اختي في اوائل الثمانينات طيب ومره طرقنا باب منزل ففتح طفل صغير فاول ما شاف اختي منتقبه اه ما ايوه ماما في الباب <تصفيق> طيب فالذي يسخر ويستهزئ بهذا ما حكمه تعرفوا يا أحباب ان في حاجة اسمها كفر استهزاء كفر استهزاء طيب ولعلكم تعلمون ما حدث من بعض الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو تعرفون الجهاد أعلى مراتب الإسلام ذروة سنة الاسلام الجهاد فدول راجعين من الغزوه راجعين خلاص حربه وراجعين بقى ايه بيمزحوا مع بعض ويهربوا ويضحكوا فيقولوا ايه ان قراءنا اوسع بطونا واجبن عند اللقاء يعني ايه يعني المشايخ بتوعنا فتيته بتوع فتة زي ما ايه يا عم ده ازهاري بتاع فتاه وكرش مش عارف ايه طيب لو قالوا الكلام ده على المشايخ قراء ده فيه استهزاء بربنا ولا بالرسول ولا بالقرآن ها أجيبه تخيل ربنا قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله أكبر عشان قالوا إن قراءنا أوصع بطولا وعجبا عند اللقاء طب دي ما من ربنا والقرآن والرسول والآياء ما هو اللي بيسخر من صاحب القرآن أو قوي القرآن مش بيسخر من هذا الشخص إنما يسخر من الذي بلغه القرآن وحمله القرآن وما يحمله وهو القرآن فالأمر خطير الناس دلوقتي والله بتقول وكت على ربنا والله وبتقول نكت على الرسول وعلى القرآن وعلى آياته والإسلاميين لو مسكوا مش عارف يعملوا وحيحصل مش عارف إيه وحي في الملعب الكرة الآن مع الحق فلان إيه إخوان قل أب الله ورسوله كنتم تستهزئون؟ هذا استهزاء فليحذر الذي يقوله هذه الأشياء أن يتمادى فيها فإنه قد يكفر بلفظ ما لا يدري نسأل الله العفو والعفية طيب فينكر الله عز وجل على هؤلاء الكفار والفاسقين تخيل شوف بقى ايه إن الذين أجرموا ربنا سموا ايه مجرمين كانوا من الذين آمانوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغلزوا شوف عملها ازاي شوف, عملة شوف لبس ايه والله أذكر انه زمان كنا نشوف واحد كده ملتاح ولبس قصير ايه ده يشوف عامل ايه ده يلبس ابس اخلو لبس منطلون اخذ غير وهيضحك عليه ناسخر طيب تماما كما قال الله عز وجل عن قوم لوط. طيب قال ايه اخرجوهم من قريتكم ليه انهم اناس يتطهرون دول وحشين بيتطهروا خرجوهم طيب بقصرف يبهم طلع أخيه يحشيه بقصرف إيده الذي يقصر ثوبه هذا امتثل أمر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم مسبل إزاره هذا ما أسفل الكعبين من الازاره في النار ولا ينظر الله عز وجل إليه وهو أنقى وأبقى وأتقى أتقى لله وأنقى لا يدخل أو لا يمس النجاسات وأبقى للثوب مش هتقطع شوف الودي المهروي اللبس اللبس نازل مع تحت وسطه وعورته بينه وصالت هم ربنا أن يا رب طيب ورجلو عمال جرجر في الشارع يمسح الشارع ويكمسه والبنطنومة قطع و... ويلبس البنطنومة قطع ومشارشب ايه يا ابن؟ دي الميضة موضة الله نستعب شوه الشيطان والله يبقى تلاعب بالناس ازاي؟ انا اذكر زمان كنت ابن كان صغير دون بلوغ اعلم ان هو ايه؟ يقصر ثوبه فكان زملاته يتحقوا عليه في المدرسة؟ لو قصر ثوبه الوقت أصبحت موضة ويلبس برمودا ومش عارف ايه وممتكورة وحيات من ديه بقى موضة يلبسها وفرحها لكن سنة لا الشيطان يزين المرأة المرأة اللي مأموراً لها تجرد زيلها وترخي ثوبها الشيطان يقولها ان ايه تأثر والولد المأمور أو الرجل المأمور ما هو يرفع ثوبه فوق الكعبين يقول لك لا فاول ها طب لو كانت تطويل موضة للجميع خليها الجماعه رجاله ونساء معنى عايزين يحاربوا الشريعه وخلاص حتى لما يجوا يعملوها موضه برضه تكون ايه برضه مخالفه للشريعه لان ما ينفعش انك ترفع اكثر من نصف الساق فيخليها ارفع من نصف الساق واقل من الركبتين او عند الركبتين أو فاقها الركبتين عند الفخذين أو ما شابه ذلك نص الله لا القصد وإذا مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يباعي اتحكوا ده احنا النهاردة شوفنا واحد سني وعدنا بقى نستهزأ به ونسخر منه نستهزأ به ولا نسخر منه آه هنجي بقى الفرق بين والاستخري والاستهزاء تشوف تخلاصه من المهم طيب فتؤكد هذه الصوره في نهايتها ان هذا العذاب الذي اصاب الكافرين كان بسبب اعمالهم السيئه في الدنيا عندما رجعت عليهم اعمالهم وانقلب الشر عليهم فقد كانوا يسخرون من المسلمين في الدنيا وسوف يسخر المسلمون من الكفار في الاخره فاليوم مش احنا عارفين الشاطر الايه اللي يضحك في الآخر بس مش الشاطر ده الشاطر والذي الذي يشطر الطريق يعني اللص الحرامي قطع الطريق فإن ابنك يعمل حاجة حلوة ما تقول له الشاطر يا حبيبي قل له أحسنت لأن شاطر يعني حرام طيب فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون قاعد كده ممتكئ كده على الأرائق وحط رجل على الرجل وبصوته عما لي يضحك ويبص كده على, على, على النار فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على أرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون طيب نأخذ من هذه الآيات أن الله تعالى يحفظ أعمال المؤمنين ويسجلها لهم في مكان الكريم حتى يثاب عليها عبد الله لأهل الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أيضا يحث الله تعالى الناس على التنافس في اعمال الخير ايضا السخريه من الناس والضحك عليهم والنظر اليهم نظره استهزاء من الصفات السيئه التي يعاقب الله تعالى عليها ايضا يوم القيامه يكون المسلمون المتقون مسرورين ويكون الكفار والعصاه في حزن شديد طيب كنا نتمنى ان احنا ناخذ صوره الانشقاق لكن الحكم صفر فناخذ ما وعدنا به من السلاسل سلسله كنوز تكلمنا في اللقاء الماضي عن كنز وهو ايه هذا الرجل الذي كان يعود اولاده على ان يبنوا بيت او قصر في الجنه وهذا الذي ذكرناه في اللقاء الماضي احنا مش عايزين القصر كده يبقى أقرع فاضي عايزين نحط فيه حاجات طيب عن شداد ابن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نتعلم النهاردة كنزين كنز من أعظم ما سمعت وكنز آخر عشان نزوأ القصر اللي ابنناه ان شاء الله أو إلا أبنى من بعض بتذكروا بعض ببناء القصر ولا لا أو البيت في الجنه ولا لا اللي عمل يرفع عيده اللي بيحس غيره يرفع عيده اللي بيحث أبناءه وجيرانه وزوهير يرفع عيده بيّم الله وجوهكم وزادكم طيب الكنز الأول عن شداد بن أوس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال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 الصوم كده تقولها وبالليل يعني لو بعد الفجر أو قبل المغرب وفي أي وقت من اليوم مت أنت من أهل الجنة طيب هذا هو الكنز الأول الكنز الثاني نحن عايزين نزين القصر والبيت اللي احنا بنناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غور سله بكل واحدة منهن شجرات في الجنة يعني تلاوة بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم شجرة بالله عليك تعال نشوف هتاخد كم ثانية طيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بخليش خمس ثواني طيب كل ثانيه بشجره ده غير طيب الاربعه دول كل واحده ايه بشجره تقدر تزرع شجر زي ما انت عايز مئات الاف ملايين الشجر وانت رايح مشوارك شغلك وانت جاي طيب الامر ما يكلفك شيء طيب لو قلت لكم ان مثلا شخصيه محبوبه جدا لكم تحترمونها وتحبونها مثلا الشيخ محمد حسان محمد حسين يعقوب ابو اسحق الحويني مصطفى العدوي اي شخصيه بتحبوها لو قلت الشخصية الشخصيه المهمه دي والمحبوبة لكم دي تقرئكم السلام وتوصيكم بالرصيه ها محمد حسان بعت لنا السلام او مثلا اي واحد تاني بتحبه كيف يكون كيف تكون سعادتك وكيف تنفيذك لهذه الوصيه عشان الحكم بيصفر نذكر هذا الشخص اللي بعت لكم السلام واللي بيوصيك الوصيه في اللقاء القادم ناخذ اخر سلسله وهي سلسله ايه غيرتني ايه هذه تائبه من الربا تقول صاحبه القصه انا امراه متزوجه ولدي طفلتان وبسبب ظروف الحياه الصعبه وبسبب دراستي الجامعيه اندرجت في العمل باحد البنوك الربويه وانا احب بطبيعتي التفاني والاخلاص في العمل فكنت من الموظفات النشيطات المتميزات والمحبوبات من الزبائن لا ازعم انني لم اكن اعلم ان العمل بالربا حرام ولكن لم يكن لدي الوازع الديني القوي ليردعني وبالرغم من ذلك كنت دائما أشعر أن هناك خطأ ما وأن مكاني المناسب ليس هنا إلى أن توفي أبي وبدأت بقراءة القرآن بتدبر فتأثرت جدا بقوله تعالى وأما من اوتي كتابه بشماله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 ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه تقول فكانت هذه الآيات تصيبني بنوبة بكاء شديدة وخوف وهلع كلما تصورت نفسي مع من سيؤتى كتابه بشماله فكنت في داخلي اتمنى ان اصبح من الاخوات الملتزمات ومع الوقت تكاثرت الديون الربويه علي وعلى زوجي لبناء البيت فكنت مقيده بها شر تقييد وفي احدى الليالي تسللت من فراشي وفرشت سجادتي وصليت ورفعت يدي لله وسألته أن يتوب علي من العمل في البنوك وأن يدبر لي لأنني لا أحسن التدبير وأن يختار لي لأنني لا أحسن الاختيار وعلمت فيما بعد بأنني في هذا الدعاء قد تبرات من حولي وقوتي دون أن أشعر وعلى ذلك انتقلنا لفرع جديد لهذا البنك فبدأت الزيادات والترقيات وشهادات الشكر وزاد حب الزبائن وتقدير المديرين لي حتى أصبحت إن غيبت عن العمل تتعطل المعاملات التي أنا مكلفة بها وأصبحت أدير منصبين معا في وقت واحد وبعد ثلاثة أشهر فقط من العمل الجديد شعرت بألم شديد في خاصرتي فأخذني زوجي إلى المستشفى وبعد إجراء الفحوصات تم اكتشاف ورم خبيث سرطاني أدى إلى استئصال الرحم بالكامل والمفاجأة أن نتائج الفحوصات أكدت أن الورم عمره ثلاثة أشهر فقط فعلمت مباشرة أن هذا هو ترتيب الله لي لأن عمر المرض هو نفسه عمر انتقالي للعمل الجديد كان أول ما فعلته أن كتبت استقالتي من البنك دون تفكير وقد تعرضت لضغوط كثيره من الاهل والمديرين في البنك ونصحوني بعدم التسرع لاني واقعه تحت ضغط نفسي منعني من التفكير السليم لكني كنت متيقنه بان الله سيختار لي وبعدها خضعت للعلاج الكيماوي وكان كتاب الله بيدي دائما فاستوقفتني آية في سورة الإسراء تقول عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا دخلت الآية قلبي وكأنها خطاب وتحذير من الله لي مباشره لتحذرني من الوقوع في مثل هذا الخطأ مرة أخرى فكانت جملة وإن عد كنتم عدنا تتردد على مسامعي كلما عاودني الحنين للعمل وبعدها فوجئت بان الله رزقني فكنت اسمع صوتا يتردد في داخلي يقول لي لا عذر لك لا عذر لك الان لقد شفيناك ومنحناك فرصه جديده للحياه ورزقناك رزقا يسقط ديونك واعطيناك زياده لتبداي حياتك من جديد فان عدتم عدنا وكانت هذه بدايه التحول في حياتي فبدات بدراسه العلم الشرعي وحضور مجالس الذكر حتى اصبحت مديره مركز نسائي دعوي الناجح فاسال الله القبول ولا زالت تتردد في مسامعي وإن عدتم عدنا قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في سؤال تقول صاحبته هل يجوز رفع النقاب أمام الزبيلة في العمل من النصارى نعم فلا دليل يمنع ذلك وقد كانت اليهوديات تدخل على عائشة فلا مانع من ذلك زوجي يدخل السجائر وانصحته كثيرا وانا لا يستجب لي فماذا افعل معه وسالك الدعاء له صلى الله عليه وسلم ان يرفع عنه هذا البلاء وانصحك اختي بان تمارس معه الدعوة الغير مباشرة يعني احد زملائه, زملائه هو يكلمه طبعي في البيت مطيات او كتيبات عن حكم الدخان او شريط مثلا او اسطوانه تعمل في البيت تتحدث عن هذا الامر دون الدعوه المباشره قولوا قولي هذا واستغفر الله وراكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله